الله ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يضل ربك أحداً فإذا قلنا للمداءك تسجد لآدم فسجدوا إلا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 فرأى المجرمون النار فظنوا أنهم مباقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا